فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء رب يقوماتك ربان خلق الانسان من صر صال وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ فَبِأَنَّىٰ لِإِيلَائِ رَبِّكُم مَّا تَكْرِبَانِ رَبِّ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 بكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيغاثا قلان فبأي آلاء ربكما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 يَوْمَ يُسْأَلُ عَلَيْكُم مَّا شَهِدَ ظُلْمٌ مِنَّا وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرُونَ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُسْأَلُ عَن ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّ وَأَصِي وَالْأَقْدَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلان وَمَا تَكذِبَانِ وَالَّذِينَ خَافُوا مَقَامَ رَبِّهِمْ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلام ربكما تكذبان زواتا افنان فباي الاء ربكما تكذبان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 فَمَن فِي لَمْ يَصُمْ سُنَّ إِنْ سُمَّ قَبْلَ أَنْ يُنَادَى فَبِأَيِّ آلَاءِ نالياقوت <تصفيق> والمرجان، فبأي آل <آلاء> ربك ما <تكذبان> هل <جزاء> الإحسان؟ ثاني إلا الإحسان، فبأي آل ربك ومن دونه فبأي فَفِي ربكما لَآئِذ فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان الضاختان فبأي آلاء بكم ما تكلبان فيه فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء رب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 رور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لَمْ يطمس هُنَّ إِنْسٌ قَبْلَ غُرُبٍ وَلَجًا فَبِأَيِّ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ على رفرف خضر وابقر حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟